ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به فما زلتم في شك مما جاءكم فَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَيْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ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 وكذلك زين لفرعون سوء عمله وخد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد